أعوذ بالله السلام علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم خل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسر الحديث كتاب الله تعالى وخير هذه هذه صلى الله عليه وسلم وشر الأمون مخدّفاتها وكل مخدّسة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعده أي أحد الكرام الأحباب في ماتش ولا حاجة في واتي أنا بقولي يا من أنبيض ولا ماتش يعني السبب يا من ولا ماتش يحسن ظن يحسن ظن للسند يعني لو جوه الوادي يبقى ايه بقى اللي حصل ما شايف ما انت يبدا سما او لسه سما مش تبع الاستعداد يعني اهو يعني ده خط الخط الابي للتدربه لما يبدأ؟ اللهم احفظ اللهم هدي ضال المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم رد الأمة جميعا الى دينك ردا جميلا اللهم حبب الامه في الطاعه وبغذهم في المحصية اللهم حبِّظهم في القرب منك وبغذهم فيما يبعد عنك اللهم حبِّث إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجرِّث إلينا الكفر والفسوق والأصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ما أعقيتنا مما نحب فاجعله قوةً لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغًا لنا فيما تحب اللهم اجعلنا حريصين على ما تحب ويست لنا ما تحب، واعنا على ما تحب، وتقبل منا كل ما عملناه فيما تحب. إنك نعمة المولى ونعمة نصير. أيها الكرام الأحباب، لعل هذا هو اللقاء، لعل هذا هو اللقاء الأخير أو قبل الأخير في هذه السلسلة التي بدأتها معكم منذ فترة، والتي هي معنا، فبهداه مقتد. نحاول أيها الكرام. في هذه السلسلة الكريمه الطيبه المباركة أن نأخذ من قصص الأنبياء ما نقتدي به في حياتنا كما أرنا الله جل وعلا في سورة الأنعام بعد أن عد لنا أسماء ثمانية عشر نبيا ثم قال الله جل وعلا لنا بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدس أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف فهو أمر من الله جل وعلا بكل من يريد الله والدار الآخرة أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء فلو اقتديت بهم وترك مسلكهم وانتهجت نهجهم وأطعت الله جل وعلا كما أطاؤه فإني أرجو أن يحقق الله جل وعلا فيك قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم من فضله وأن يعينوا إياكم على الاختباء بهؤلاء الأنبياء وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يحرمنا من هذه دائما على الخير وأن يجمعنا بهذا الجمع مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أعلى جنات الخلد. إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم المصير ونلتقي أيها الكرام في هذه الليلة مع نبي الله إسماعيل نبي الله إسماعيل هذا النبي المبارك هذا النبي المبارك هو بحق النبي مبارك جعله الله جل وعلا مباركا في المكان الذي حل فيه فلا يغفر عليكم أنه ما أن ضرب بإذن الله جل وعلا ما أن ضرب جبريل بقدم إسماعيل الأرض حتى أخرج الله جل وعلا عينا معينا هي عين زمزم جعلها الله جل وعلا لا شرابا فقط إنما هي طعام وشراب يعني زمزم طعام وشراب بركة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما بحديث ابن عباس الطويل وسيكون لنا عدة وقفات معه بإذن العجل على في هذا اللقاء حديث ابن عباس بصحاب خارج ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جصة إبراهيم مع بناء البيت ومع تركه لأبنائه ومع ما حدث بينه وبين بعض قومه وما حدث بينه وبين زوجه وما حدث معه ومع أبنائه لذا غير ذلك حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويرحم الله أم إسماعيل ويرحم الله أم إسماعيل لو لم تكن للماء زم زم أو لو لم تكن زمي زمي لكانت عينا معينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الولايات الحديث أو في حديث الآخر كانت تأخذ البطحاء لتزم زمزة يعني الماء خرجت فانتشرت فهي عايزة تعمل ايه؟ البطاعة على التراب تجيب تراب ويبتلن عارف اللي ماء من المونة ويحط ماء تطلع ماء أو حط ماء في النطر الماء ينسلن بيعمل ايه؟, إيه؟ بيحوض عليه جدا هي برضه قاعدة تحوض بالتراب جدا عشان تحوض على الماء لو لم تكن زم زم يعني سلم سلم تجمع ولو لم تمنع هذا الماء من الانتشار عن طريق هذه البقع وهذا التراب لا شربنا نحن الآن أهل مصر من ماء زمزر لتربت أمريكا من أول أم زمزم من ماء زمزم لترب الشرق والغرب من ماء زمزم لكنه قضاء قضاء الله جل وعلا وكان سبب ذلك أن جعلت أم إسماعيل تتبع أو تلم تجمع هذا الماء فهذا ولد مبارك هذا ولد مبارك استجاب الله جل وعلا دعوة أبيه إبراهيم حين قال لله جل وعلا دعيا ربه رب هبه من الصالحين فبالفعل آتاه الله جل وعلا ولدا صالحا فإسماعيل نبي مبارك ذكر الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن اثنة عشرة مرة اثنة عشرة مرة وأمر الله جل وعلا أن نقتدي بإسماعيل من جملة الأنبياء الذين ذكر الله جل وعلا أسماءهم في سورة في سورة الأنعام. من بركة نبي الله إسماعيل. من بركة نبي إسماعيل أن أقرج الله جل وعلا من سلالته خير الأنبياء وسيد الأنبياء وحمد. صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة نبي إسماعيل هو نبي مبارك. بل وسلالة إسماعيل إيش إسماعيل نفسه بل سلالة إسماعيل سلالة ميمونة مباركة سلالة إسماعيل سلالة ميمونة مباركة كما تأتي معنا بإذن الله وعلا في آت هذا اللقاء في بعض التزكيات التي ذكاها الله جل وعلا لإسماعيل ولأبنائه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث واسلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله اصطفى كنانةً من ولد إسماعيل شفت السلة للاطفاء من أول سيدنا إسماعيل ومن قبل إسماعيل من سيدنا إبراهيم إلى النبي عليه الصلاة ستلة مصطفاء ستلة نورانية ليس فيها كفاح ليس فيها زنة هذه الستلة ليس فيها كفاح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد صفاء كنانة من ولد إسماعيل يعني ولد إسماعيل دون الأولاد مباركين واصطفى قريشا من كناده واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم صلى الله عليه وسلم سلسلة مصطفى سلسلة الاصطفى بدايتها إسماعيل بدعوة أبيه إبراهيم بل كما نقص على كثير منكم كان النبي عليه الصلاة يحفظ الصحابة على الطاعة وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى الخير يحفظه على الطاعة وعلى الخير ويبين لهم الأجر والثواب أن يأخذوا أجر عتق الرقاب من ولد إسماعيل يعني في وقتك أي رقبة دي حاجة عادية إنما من ولد إسماعيل دي حاجة خاصة فإسماعيل مبارك يبقى أنت أعتقت الآن يعني عبيد أو إماء من سلسلة كريمة مباركة ففي الصحيحين هو في مسنة لأحمد وراءه بعض أصحاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا نل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا أصبح الرواية بلا لبين رواة ترمزيه بعض أصحاب السنة غير صحيحه الرواية ذكرت مرة واحدة في بعض الروايات رويت البخاري مثلا عشر مرات وفي رواية مية مرة لكن الرواية تمرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد هو على كل شيء قدير إذا أصبح كأنما أعتقى ولدا من ولد إحماعيل وكتب الله له عشر حسنات ومهر عنه عشر سيئات ورفعه الله جل وعلا عشر درجات فهذا نبي مبارك كان النبي أخبر أن يحفظ الصحابة على فعل الخيرات اقتلاءا بهذا النبي المبارك، فكان يقول ارموا يعني ارموا باستهام ارموا فإن أباكم كان راضيا فإن أباكم إسماعيل كان راضيا يعني ارموا وعملوا زي فينا إسماعيل كان يرمي باستهام ويستخدم النبالة الربيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصحابة على الافتداء ويحفظ أمة كلها على الافتداء بهذا النبي الذي جعله الله جل وعلا لنا الصالحين ومن الأخيار للأخيار الأنبياء قال الله جل وعلا واذكر اسماعيل وليتع وذ وكل من الأخيار واذكر اسماعيل وليتع وذ وكل من الأخيار نسأل الله جل وعلا أن يرينا هذا النبي الكريم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الهد نبي مبارك مع أول ولادته كان مباركا فميلاده ميلاده نفسه آية ميلاد سيدنا إسبائيل ذا كان آية فسيدنا إبراهيم تخطى الثمانين وأصبح رجلا مسنا كبيرا لا يصبح للإنجاب وزوجته كذلك لا تفكح للإنجاب فتزوج بأمة رجاء الولد وكان يريد الولد وهو يعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير وإن كانت الأسباب المادية التي هو فيها ألا إنجاب لكنه يعلم أن الله جل وعلا قادم على كل شيء تزوج بهاجر الليلة المصرية الكبتية وقتها وعنده 86 سنة كلمة كبتية يعني مصنطرانية كلمة كبتية يعني مش مصنطرانية الكبت اللي هم أهل الزرة اللي هم أهل مصر كانوا بيسمى الكبت ثمان اللي هم أهل مصر قال النبي عليه الصلاة إنكم على حديث الصحيح لأن في حديث كثير بفضل مصر مش ولدة لكن هذا حديث صحيح إنكم ستفتحون أرضا يقال فيها القيراة يعني في أرض ضرعية وبتحسب بالإراق إنكم تفتحون أرضا يقال فيها القراب فاستوصوا بالقبط خيرا فاستوصوا بالقبط خيرا يعني بآله اللهم آهل الزر استوصوا بهم خيرا فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو نبي الله إبراهيم يعلم أن لا إنجاب لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير فدع الله جل وعلا دعاء طويلا منهما ذكره الله جل وعلا لنا رب هبلي من الصالحين وكان نبي الله إبراهيم دائما ما يدعو الله جل وعلا ويدعو الله أن يتقبل منه دعاء ربنا وتقبل دعاء فاستجاب الله جل وعلا لدعائي واعطاه الولد بل واعطاه الولد ليس من هاجر فقط بل من المرأة العاقل الأخرى هي سارة أعطاه الله جل وعلا منها إسحار لدرجة أنه لما بشر بالولد وسمعت مرأته أن الولد سيأتي وأنها حامل وأن الله جل وعلا قد قدم في رحيمها ولدا بسديت وهي لكي تدعو الله وهو لكي يدعو الله فكت وجهها وقالت عجوز أعقيد وقال تعالى في سورة هوت على لسان هذه المرأة قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ يعني فراث معدت بي صحة مع الشيخ الدرعين جاء يا ويلة أألد عن عجود وهذا بعلي الشيء إن هذا لشيء عجيب الميلادني الأول عجيب آية إن هذا لشيء عجيب قالوا أي الملائكة لها أتعجبين من أمر الله إذا أمر الله جل وعلا فإنما أمره إذا أراد شيء أن يكون له الكل فيكون سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ربنا يقدر يخرج للصفرة ولد لا سؤال ربنا يقدر خبر من الحياة ضيا ولد يقدر يقدر إزاي ما رصد ربنا يقدر يحط الكون إذا كله في بضعة يقدر إزاي ما رصد ربنا يقدر يخلي الماء المالح دي في ثانية عزه يقدر إزاي ما رصد فقدراته مطلقة سبحانه وتعالى فهذا المؤمن يؤمن بكل قدر الله على المطلق ونسأل الله تعالى أن يعطي كل سائل سؤاله بمجرد أن يعني وضع هذا الولد المبارك بدعوة أبيه المبارك الكريم إبراهيم دعا دعوة فاستجابها الله جل وعلا وأخرج من ابن إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة نبي الله إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى من مريم وكان آخر من بشر به عيسى بن مريم فدعوة سيدنا الرئيس ربنا وضع فيهم رسولا منهم يذل عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم والحكمة ويذكيهم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يذل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فنبي الله إسماعيل نبي جعل الله جل وعلا ميلاده آية وأوجده الله جل وعلا في مكان صيب وغارق جعله بعد ذلك مثابة للناس وأمنة وكان أول من لطق بالعربية سيدنا اسماعيل هو عند أندر باطنة الفنة كمثاة معنى بإذن الله جل وعلا والله جل وعلا جعل بوجوده في هذا المكان آيات ومعجزات منها كما قلت لكم ماء زمزم ومنها أن الله جل وعلا جعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان سبحان الله حتة بين الجبال حتة حر وصحرة ففاش حاجة الناس كلها بتهوي إليهم يقول لك أنا قلبي بيهفف على الحرب قلبي بيهفف بيهفف هو كده دعوة سيدنا الرهيف فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم معين يا سيد إبراهيم ما عادش الحزة دي كتير ده وضع زوجته ووضع ابنه ومشي كان بانجع كل فترة يجرون قيل انه كل سنة وقيل كل فضع سنوات. فوضعهم في مكان والله جل وعلا لا يضيع وأهل تعلقت زوجته به هاجب تعلقت به لما تركهم وضع شوية مية شوية أكل وحطهم في الصعر السلام عليكم ايه سلام عليكم راح فين خذل الجمل ومشي قال لا فضعنا أنت يعني خطفتنا يعني سيبنا بسعر خلاص؟ فتعلق به يا إبراهيم إلى من تتركنا سيبنا المين أنا ألس بي إلى من تتركنا وهو لا يردت ستتعلق به إلى من تتركنا لنه ابنك الرضيع إلى أن قالت وهو معرف آه الله أمرك بهذا ربنا أقلقت قال اللهم نعم قالت إذن لن يضيعنا دي رساله اولى اذا لن يضيعنا اللي اشتغل مع ربنا ما يقلقش ايامها هتترضى وعيالها بالصلاه اللي اشتغل مع ربنا ما يقلقش الدنيا هتديله اللي اشتغل مع ربنا ما يقلقش الناس كلها تحبه وتدعو اللي اشتغل مع ربنا ما يقلقش الدنيا والاخره تحت قدميه بيدني له جنان علا ابنها لا يضيع اهله كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد الناس في مساجدهم والله في قضايا حوائجه وما تربى من الأبناء من تربى إلا بفضل من الله جل وعلا قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فاطوا عليهم يعمل إيه فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيل يعني إيه يعني يلعن الله إن شاء البس لك الله في نفسك وقول قولا سديدا وتوكلوا على الله طب مالي فاضل عيالي ربنا هيربيهم لك طب واللي جنبي هتي لك طب ومش عارف كل ما بنصحوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويصلح لكم تدخل القلب فنسب الله تعالى أن يثبتنا ويقوم على الدعوة في سبيله إلى أن نلقاه على بطيرة إنه ولي ذلك والقارج عليه فنبي الله إسماعيل نبي مبارك موجز الكلام في قصة النبي الله إسماعيل أو موجز الفوائد التي نقتدي بها في قصة النبي الله إسماعيل في كلمة موجزة إسماعيل الصادق والذي أول طفل إسماعيل الصادق اثنين إسماعيل الخير إسماعيل الخير ثالثا إسماعيل البار رابعا إسماعيل الصادر خامسا إسماعيل الحليم سادسا إسماعيل الصالح على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه إسماعيل الصادق أول تسجية ذكر الله جل وعلا بها نبيه إسماعيل قال الله جل وعلا في سورة مريم اسمع وذكر في الكتاب إسماعيل إن كان صادقا إن مكنا صادقا الوعد وكان رسولا النبيات وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يدرى بربه مرضيا هل هناك أفضل من إنك تكون نبي نبي ومع ذلك قبل ما ربنا أقولك نسج نسمعي إن كان نبي وصفه به يتكلم الله خيره وصفه به ثالث وأذكر في الكتاب يسمعني والله فأنا باتس مع الآديين أقول سبحان الله أدي كده الصدق عند ربنا عظيم أدي كده الصدق عند ربنا عالي أدي كده الصادق عند ربنا مرفوع واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوقت وكان رسول نبي، يعني رسول ونبي ده أعظم حاجة في أعلم كده في أعلم من, من ابن يكون رسول ونبي ده, ده رسول ونبي وابن نبي وظرب من سلالته أفضل نبي ومع ذلك أول صفة ربنا يذكي بها إنه صار وأنا أخفت وما دعت بياد الزاد في هذا الزمان أيها الكرام أننا في زمان لو أردت أن أسميه بكلمة أولا في زمان الكذب فعلت انتشار الكذب حتى وصل إخوة أيها والله وصل إخوة انتقال الأخبار بأسرع طريق وأنا في عمر رمضان الماضي شاء الله أن هناك عمرة وحج كل عام قلو أبي واحد بيقبني أخي قصر علي قلعد معانا هناك تكلمني قال لي شفت اللي حصل المرحل تعال بقى كلمة بتاعت المسلمين حمول ما شفتش اللي حصل لا ما شفتش يعني ممكن بعد يقول لك ده العمارة اللي على الكل جوال وقت ممكن بس واحد يكون معدي فوق وقع من هناك على عربيه كثرت ايدها انا ما توصل لك طريق عباره كمان انت عارف الاخبار بتوصل كل واحد ينقل حاجة يزود كذب ويحط حته ويحط حكايه فنية ويحط حواشي للاسف فراضي بيقول لي شفت اللي حصل قلت له ما حصلش حاجه على طول كده قال والله انت بتكلم بجد شفت اللي حصل قلت له لا قال لي, قولي قال لي كان في السبت مكتوب لا إله إلا محمد رسول الله قلت له متأكد آه أنا مكتوب بالسحاب قلت له سؤال أنت شمت بعينك قال لي أهل أنت شمت بعينك قال لي أنا عندي يعني يقين حدثني الثقة مين زوجتي اسألها جمك قال لي أهل جمك أنت شمت أنت شمت بعينك الحاج امراهيم الايلاني طب لا تتصل للحاج امراهيم وأنا بحك على التليفون يا حاج امراهيم ده فلان كان بيقول ده الناس كلها بتقول انت شفت لا ما شفتش ما فيش مش بتبص اوصل للنهايه بقى بعد الحاج امراهيم والحاج محمود والحاج سعيد اوصل للاخر وفي الاخر يا ابني مفيش اتصل عليه انا للاسف بس فللاسف النبي عقبه بيقول في مقدمه صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كنت بس تنقل كل حاجة ما أتهت بكذب مش بقولك أنت يعني تعمت الكذب لا كنت تنقل كل اللي بتسمعه بسمعك انت مسمعتش ده الناس اللي بتقول لا سهم اقربها الجرائب مدينا بالكذب واسمع الفضائحيات مدينا بالكذب وإن الله وإن الله رجوعه زمان الكذب وحتى الصادق اللي يجذبوه الكذب يصدقوه كما قال النبي عرسان في مسلم لأحمد بيسمى هذا الصحيح ستكون بعد سنوات خزاعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويكون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائد وينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام يجب الرئاسة الفلنية في لقاء تلفزيوني كبير ايه رأيك فحل قضية رسميه إِنَّا لِلَّهَ إِنَّا رَجَعُونَ يجبوا اللائل فلاني حطوه أعوض بجل الشأب وإيه رأيك في حل قضايا المسلمين الرجل الساقف إيه والله يتكلم في أمر عام اللي كانوا معرفش أي حاجب أي حاجب وإِنَّا لله وإِنَّا لِي رَجَعُونَ فنحن الآن في زمان الكذب وأنا أحذركم لنتعلم الصدق من النبي الله إسماعيل يعني في تفسير هذه آية راجع التفسير في بجتاب إسماعيل إنه كان صادق الوحف قال وعده رجل على اللقاء في مكان معين فانتظره إسماعيل ثلاثة ليالي أبيني عند جماش رأي مجاش شو ظل متفلي ليلة واثنين وثلاثة مجاش صارك الوعد بعدين جاءه قاله مسانيليك من ثلاث ايام الوقت بقى... فهل انت جايش يا الله بكرة ان شاء الله يعني ايه هاي احنا بش ان شاء الله يعني معناها بش جاء ان شاء الله يعني سبق لله ان شاء الله جاء لك ان شاء الله الساعة 6 واستنى بشات 7 انما جتش 8 استنى بشات 6 انما جتش 10 او 11 هو جب وإن لله وإن اليه بشعور لا فاضق الوعد كلمة خلاص مش يقول له ساعة الان ستة معاني انجليز معاني انجليز لا معاني مسلم معاني مسلم المؤمنون أو المسلمون على شروطهم فنحن الآن يا أيها في زمان الكذب وللأسف الكذاب ومنافق فيه نصفة من صفات الإفاق المدية الفارق العلامة اللي تعرف بها المؤمن من المنافق اخصدك من كده. وهذا في القرآن كثير قال الله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب ويعذب المنافقين إن شاءه ويتوب عليه يبقى صادق ذا مؤمن كذب منافق على طول قال فلا مين أحكم الناس أن يتركوا أن يكونوا آمن وهم لا يتركوا إلى أن قال تعالى ولا وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين آية ثانية ثانيه الايه اللي بعدها المنافقين اقرا لازم موجودة الاثنين في السورة صوت العنكبوت الاولى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين وقال بعده انا قلت ايه الانفاق ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين فكذب منافق الآية الأولى ولا الله الذين صدقوا ولا الكاذبين يبقى في صدق وكذب الايه الثانيه ولا الله الذين صدقوا ولا المنافقين يبقى هي مرادفه المعروف ان المراد بالمنافق هو الكاذب فإياك أن تكون فيك صبة من صفات النفاق وأنت لكذب الأسف القض الكذاب بيعلم ابنه كذب ترفون أمان مئة عم وغير قوله مش, موجود. قوله مش موجود بقول لك بابا أنا مش موجود الوال مش عارف يفه. لسه فطرة سليمة لم تلوث لسه على الإباد يعلم الوالد الابن النفاق من الأول فإن لله وإن لي رجعون فأول تذكية انذكى الله بها نبي الله إسماعيل بل وذكى الله جل وعلا جميع الأمهاء الصدق النبي عليه الصلاة قبل ما يقول للمشركين كلمة كانوا يقول لا الصادق الأمين الصادق الأمين فما قبلت الدعوة من النبي صلى الله عليه الصلاة إلا بالصدق خذيمة بن ثابت في صاحب الحباس عم فيه بن ثابت صحابي سميت عنه من خذيمة بن ثابت خزيمة بن ثابت صحابي شهدته باثنين صحابة في صحابيين حصل ايه, إيه سيئلنا ابو بكر صديق لما امر زيد بن ثابت ان يجمع القرآن كان لا يقبل آية الا بشهادة الصحابيين آية واحدة بس ما كانش فيها اللي خزيمة بن ثابت قبل ابو بكر شهادته لان النبي جعل شهادة خزيمة في شهادة رجلين النبي عليه السلام كان راجع من جذور قصة طويلة كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبة من عباد راجع النبي صلى الله عليه فوجد النبي فارس أعجبه فقال النبي للصحابي أتبعني أسلم منك الفرزدة قال نعم بكم قال بكم قال بعثه هواز بعثه فقال النبي صلى عليه وسلم على أن أؤدي لك إذا وصلنا المدينة يعني البروز موجز قال الصحابي العربي وعلى أن يكون لي ظهره إلى المدينة يبت أنا أركبوا غادي المدينة، بس البيعة تنه، أضمن أبيع النبي عثمان بتأجلوا المدينة، والفلوس بتعمل عرب تجود المدينة. فا النبي عثمان ميت بعض الوقت، وبعدين رأى صاحبي أن هذا الفرس أعجبه، فقال لصاحبه: لو عرب، اللي هو بعد صعب وقت. قال له أتبين؟ قال بكم عرب؟ قال بكم قال بكذا. أعلى من زمن من الزمن الذي شراهه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس انا كان بيبيع 20 قال له ب 25 فانا ده العربي على النبي اصبر يا محمد تأخذ الفرص انا بيعه فقال النبي حسان لك اللي بتاعته يعني اشتريته منك قال لا لم تشتريه بعد قال انا انا كنت اشتريت ان شاء الله اشتريت فقال العربي للنبي اسمع من يشهد لك يعني انت تقول الكلام مين يقول حد شافنا مين اللي كان لك؟ مين مين جه النبي؟ هذه الفطره؟ نعم يقول لك واحد يقول انت والصحابه 70 ما لك ذرك بصر استعرض وسط وصحاب بصر وصحابه طول النبي والنبي عصب وسط الصحابه مين يش؟ ما حد شاف ولا حد سرق ولا عيب شاف قام ابو قال انا لا قال الشرف النبي عصب زينه وثبت ان بقى ونصب قال انا نشف النبي صلى الله فأقل النبي فرص فلما انتصبت جمع أتى النبي قزيما قال يا رجل بما شهدت انت جدت حبيب قال يا رسول الله إن نأمنك على خبر السماء ألا نأمنك على خبر الأرض انت بتقول لنا ربينا الكذا صدقنا تيجي تقول انت أنا بإستردت أنت, انت صادق والأمين عندنا قبل الإسلام وبعد الإسلام فالنبي أصلا ما يقوم إلا أنا صادق انظر إلى الصحابي الجليل عبد الله بن سلام والحديث رواه النديوي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة كان الأنصار ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح يخرجون إلى رأس إلى رأس الجبال ينتظرون مجيء النبي عصام كل يوم يخرجون يصلحوا فوق السنة النبي عصام فعبد الله بن سلام يقول كنت ارى الانصار يخرجون انتظارا لمقدم النبي عليه الصلاه والسلام فخرجت بهم يوما فرايته فلما قدمت عليه قلت يهود كان عبد الله بن سمعه يهود وقال لي يهود فلما قدمت عليه ونظرت إليه قلت والله ما هذا بوجه كذاب ده مش كذاب الوش المنور الوش السمح ده مش كذاب مو هو كذاب بيبر انت كده ابنك كده تقول له إن لو انت كدبت ووشك يسود وهو عافية يخاف هيتفضع هيتفضع فعلا لو كده يسود يوم القيامة كده لا تكدبش عليه ما هو هيتفضع عليه ببنه تقول لي غلط ووشك يسود متى قدامك لا تقول لي لو كدبت هعرف يعني هجت بس هتعرف يوم القيامة صحيح ف الظلام سلام يقول فلما نظرت إلى وجه النبي عثمان قلت والله ما هذا بوتي كذاب الوسد مشوسي كذاب لذلك أول أول دعوة النبي عثمان في مكة وأنتم تعلمون أن بداية الدعوة كانت في مكة للقصود يعني القصود في مكة التوحيد وأنثار القصود كانت في مكة وأول ما دعا النبي عثمان إليه إلى القصود في الحديث الصحيح. الذي روا بخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن أبو سفيان لما وقف أمام هرقل الروم هذا طويل جدا في بداية صحيح البخاري وقف أبو سفيان أمام هرقل الروم وأوقف هرقل وأوقف هرقل أتباع أبو سفيان وراء أبو سفيان قال إن كلفت الجبوب يعني تتخيل المنظر. هراكل قائد على العرش وابل سفين قدامه واصحابه قال له واف وصف وراه وقال هراكل لي له بالثلاثة هاتألك أسئلة عن النبي ده اللي مغمّد عليه فى خلابه هاتألك أسئلة وقل لك إلا صحيح ما تبنبشي هاتألك أسئلة وقال اللي للوراء لو كذب يعني يقول له بس جدا يطيع الرئيسة على طول فابل سفين خاصة أن يجد سأل عدة أسئلة عن النبي على السلام من ضمن الأسئلة حديث طويل منظرنا يا إسرائيه قال يرأي الأبي سفيان بينا يأمركم الرجل ذا يأمركم بإيه قال يأمرنا شبه أول الدعوة يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة قال له أيضا في بعض حديث هذا كان يغذر كان قبل كده بيجد قال لا بل هو فينا صادق امين في ثمان حديث قال يا رجل بقى يعيد على البزيان سالته كده فقلت لي يا مرمد الصلاه والصدق والعفاف والطله وقلت فيه هو فينا صادق امين وهذه صفة نبي هي صفه النبي نقول صادق وهذه صفة نبي والله يا ابا سفيان ده راجل بيقول له والله ابدا جاد لان كنت قد صدقتني يعني لو الكلام اللي قلته عن النبي ده صح لان كنت قد صدقتني ليرثنا هذا النبي ما تحت قدمي لو انت كنت صادق يبقى النبي ده هو هيصبح وهيور في الملك وهيورث الارض بتاعتي دي وياخد الملك بتاعي ده وياخد التاج بتاعي وبالفعل ورث النبي ذلك وبشر الصحابه بذلك ونقل الى عمر بن الخطاب الترد بتاعه راس على ناقتين على جملين تاج اتنقل على جملين كان وزن التاج وزنه بالوزن سنه تقريبا 196 كيلو جرام ده التاج 196 كيلو جرام طب, زي طب. ما كانش كان بيجث ازاي ده ما كانتش مفته ده كان بيتحبس جواه اه فعلا ده كمساء كبير متعلق فوق الكرسي بتاع العرش الكرسي بتاع العرش عالي كده والتاك كده زي ما روحه فوق متعلق ومربوط يطلع هراك ينحطوا صباحه متعلق كده وقعد في جوه الوسط ونقن هذا الى عمره الحطاء دون ان ينقص صبيله خرزة واحدة فاول ما دعا اليه النبي عطال الى الصدق اول ما نزع النبي الوحش ورجع للسيرة خديجة كما الحديث المحفوظ في الصليحي من حديث رضي الله وعلى ورجع النبي رفض إلى زوجي خديجة رجل وعلى وقائف يقول زملوني زملوني قالت له بصمله كلا والله لا يخزيك الله أبدا بسيق لا لا لا تخافش عن نفسك ربنا عمرك ما هيضيع هت... هي تعرفك اللي هيضع إنك لطفر الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق انت صادق بتقلق الشيء خلاص الصدق من جاه قال الجريت اثناء عبارة دي قال الصدق بيعرف الصدق قال حقيقة الصدق ان تصدق في موطن لا ينجيك فيه الا الكذب هو ده الصدق بيجاب ان يعني مش هتنبه خارس إلا لكذبك صدق هنا هو ده الصدق الجذب أن تصدق في موصن لا ينزيك فيه إلا الكذب فأكون لك أيها الحبيب صميم دعوة النبي عن صلاة وصميم دعوة النبي الإسماعيل وأول ما ذكر الله به نبي الله إسماعيل هو الصدق لو أنك أكرمك الله جل وعلا بالصدق خلص ما تقلاش الدنيا ضاعت ما تقلاش قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث مبارك هو الإمام الأحمد المسند والحاجة في والبيهقي والطبراني وصحة الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا لو إلا ربع فيك فهي مكذبة. لو الدنيا كلها رحمة لا أربعة إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الجنة. شبه تفيد صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مصاعم. واحد صدق الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأي رحمة المتن والحاجب المستدرك والبنيوقي. وابن حبانة في صيحة من حديث عبادة بن الصامت وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة يعني اضمن دول يعني مع دول ستفر الجنة اصدقوا إذا حدثتم أول حاجة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمتوا إذا واحفظوا خروجكم وغضوا أبصاركم وكفصوا أيديكم فلو كانت فيك هذه الأربعة وأكرمك الله جل وعلا بها وأوالوا الصدق فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولو كانت فيك هذه السفة وأكرمك الله جل وعلا بها وتبت عليها فإن الضامن للجنة لك بإذن الله جل وعلا هو النبي محمد عليه إضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة واحد الزكور إذا حدثت أنا أعلم أن الكلام قطانع الصدق، لكن لعل هذا بشيء من التعمد إذ أننا الآن في حاجة الماسس إلى الصدق فالصدق أي الكرام وإن ظلمت أنه سيهلكك بل هو من جاء كلما معروفة الصدق من جاء راح من جاء حتى لو كنت في موطن لا ينجد فيه إلا الكذب والصدق ساعتها ما فلا فلا تقلع قصة المعروفة المشهورة كان بتحكي لنا من أرفان إنه غلام صغير مضى في طريقه مع بعض التجار فاستوقفهم قطاع طريق وأرادوا قتلهم وأخذ أموالهم فقتلوا من قتلوا وأخذوا أموال من أخذ وجاء الدور على هذا الغلام ما معك؟ قال معي أربعمائة درهم فتركوه معش وعمل درهم امشي امشي إذا بدأوا في الشارع مثلا عن ذوال معاك ليه وإنك معايا ثلاث ثلاث جميعين فماشي مشي، ماشي معاك ثلاث جميعين محاولي فإيه جاء استوقفه وقعقب معاك رضاية درهن فالثالث معك أولا يا رجعه أولا يا هدو أولو جوفي فأخذوه وذهبوا إلى قائده إن هذا قد صدقانا معاك ربعمائة درهن قال تعال يا غلام أنا تعلم أنك ستقتد وتسدقنا لأن معك أربع ماجرات قال لقد عهدت أمي ألا أكذب عهدت أمي ألا أكذب فقال أنت تخاف عهد أمي وأنا لا أخاف عهد الله لقد تبت على يدي هذا الغلام صدق من جاء شوفي أخي سبحان الله من جاء فعلا والله جاه. في قصة كامل من مالك وهي في الصيحية قصة طويلة رائعة يعني أتمنى يعني بس إن أنا أعمل لقاء أقرى الحديث نعم بس لويت الحديث بس إخذة القلب. حديث دا مليان فوائد أقرأه بس كعب المالك لم يخرج مع النبي على السلام تولى عن الزحف كبير من الكباء من مبيق من المبيقات ولم رجع النبي على السلام بسرعة أسرع إليه المنادقون لوما الكذبين كعادتهم وقالوا كان عندنا ظروف كذا العين كالتعبانة المشارك كالتسوكن اللي, اللي نقضى من كما قال رحل كما قال الله جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال تعالى يعتذرون إليكم إذا راجعتم إليه جاءوا من أعداء أي أعداء كد فصدقهم والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثت ويجابهم كلام دي أبي المسلم في السلطة التوبة ولا النبي يعرف حاجة ولا الصحابة يعرف حاجة اللي بصدقت كعبة ابن مارك رحل للنبي على السلام قال يا رسول الله لقد علمت أني لو وقفت أمام أحد من أهل الأرض لستطعت أن أخرج من سخطه فقد قوتيت لسانا يعني ممكن أن وحل الكلام والمناسب معروف لسانه إيه ينسانوا بيطلطب عليهم كما قال الله تعالى عن المنافقين في المنافذين تبقى المنافذين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم تدلوا وجنك وربنا قال عن المؤمنين حين يسمع المنافقين لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يظهونكم الفتنة وفيكم سماءون لهم كلامه نفسهم هلوا عسد ف جاء كعب بن الوليد وقال إن مكذب عرض الله لو لو وقفت أمام أحد من أهل الأرض لاستبطوا الأقد من سقطه فلقد بوتيت جدلا أو بوتيت لسانا لكن ليقول كذا هو في الأول لقد أجمعت صدق رسول الله يعني أعتقلي نفسي أقول, أقول كذا صح ولا بد بل نذني لا هو صح أجمعتي يعني خلاص قلت مستحيل فرعنا نقول لي ألف كلمتين لولي قال يا رسول الله لئن كنت لك حديثا أو لئن حدثتك حديثا ترضى به عني الآن ليوشكن الله أن يتخذك عليك لو أنا أقول لك كلمتين كد بالوقت ثم ترضى عني واسبني بكرة ربنا يعرفك وتخدم عليك ولئن حدثتك حديث صدقا تجد به علي فاني أرجو زخرة عند الله يعني هقول لك الصدق حتى لو انت دعيت مني أنا أرجو من الله الأسر والله يا رسول الله ما كان لي للعذر تخذت ليه لما تسأله ما قلت لك يا كار قال والله يا رسول الله ما كان لي للعذر قال النبي عليه أما هذا فقط صدق فقم حتى يقضي الله وإله النبي ما كذبش سنين بس هو كده إحساس حسن أنه كذب النبي حسن أنه يكونوا مكذبين يعني الكلام كله يقول أما هذا ما قد صدق طب وإليه سنين يكون مكذبين زي ما قولك مثلا شباه أنت الصدق لواحد أنت خاض يبقى هل بقي كذب مش أنتم يعني مفهومه كده، فالكذاب الكذاب تحس إنه كذاب، رحتك الصادق، بتحس كده، رفضه في الكلام وثلاثه في الكلام والقلب القلب رح يقول، أنت صادق، فذهب صلّى الأمة هذا بقى صلاة أعد خمسين يوم على أصحابه فجر القريب والبعيد والصاحب غير الصاحب. والنبي عليه الصلاة وغيره بل وأراد المشركون من النصارى أن يتأثروا به ويأخذوه فصدق مع الله جل وعلا ولم يقبل فدنة بل كبث حتى أنجر الله جل وعلا براءته من السماء وعلى الثلاثة الذين قلقه كعب بن مالك جل بن مميه ورغب بن ربيع وعلى الثلاثة الذين قلقه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رغبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الطادقين هم من أولا الطادقين شاركوا معاكم نزلة الآية قام النبي رسلام وقرأها فأراد الصحابة أن يبشروا كعب بن مالك فقام أعرابي أو صحابي يجري إليه حتى يبشره وقام الصحابي آخر يريد أن يعزل بالبشارة فوقف على باب المسجد وقال يا كعب بن مالك أبشر قال كعب فكان الصوت أسرع من المسجد فقلت والله هذا له ثوب وما لي ثوب الغير بيقول ما عندش يعني ثوب له قال بل هو اللي ألبس له هو قلت الثوب بتاعه فأفيت الثوب وسعت ثوب واتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أبّك. قال كملت آخر الحديث قال يا رسول الله إنما أنجال الله بالصدق. فعلينها طريحة. السبب في النجاة مع إنك ممكن تكذب وأنجو دامك وتربع عني واهو. لا لا لا الصدق من جاء. قال يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أكذب ما حيي. قال كع في عندنا وهذا حديث في رواية حديث قال فوالله ما كذبت منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن يثبتني الله جل وعلا أن في مغفية من أمين. فالنبع الجاه الله جل العلوي بالصدق فالصدق أي BUR بالجاه قال النبي سعدي صليحين عليك ابن سعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجانب وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدقه وفي رواية وإن الرجل لا يصدق ويتحرّص صدقه حتى يكتب عند الله صدقه وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الحجور وإن الحجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فأقول لك أول صفة أنصح قبل الليلة تقتدي بنبيه إسماعيل بل بجميع الأنبياء والمرسلين وكذلك بالصحابة الكرام وسلف الأمة جمعان الله جلعال جل بهم في الجنة صفة الصفق إنه كان صادق وصميم دعوة النبي عن صلاةه خلاصة الدين المزية بين المؤمنين والمنافقين ضمان الجنة بل أقول لك في الأخير إذا أردت أن تكون خير أهل الأرض فكن صادقا إذا أردت أن تكون خير أهل الأرض فكن صادقا قال النبي على الإسلام وهذا حديث أنا أعلم تعالكم تسمعوه مني مرارا سعني أحبه جدا أدعوه على أن يدعان وإيكم من أهل هذا عليك حديث الرائم وأخذ في مسنة ماجد في سنة من حديث عبدالد عمر أن النبي أن النبي عليه وسلم قال ألا أدجكم على خير الناس كلنا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق وفي دوائه كل مخموم القلب صدوك النسان كل مخموم القلب صدوك النسان الحديث لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إنما ذكر كثيرا منهم بالصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر أبي ذر الثاني رضي الله عنه والحديث روى التلميذي والدماجة روى في, في مسند أحمد ومستدق الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء الخضراء ليه ليس الأرض الخضر ينتعي لا السب ما أضلت الخضراء ولا أقلت الخضراء من ذي لهجة ولا أوفى من أبي ذر شابه إيسا بنغاني فهذا هو الصدق رفع الأنبياء ورفع نبي الله عيسى ورفع الصالحين فكن صادقا مع الله جل وعلا ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس وإيات والكذب وإيات والكذب وإن كان على سبيل المتاح فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويبا للذي يكذب ليضشك الناس نكته ما في ذي الذي يكذب يكذب يضحك الناس ويل له وير له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعيم غيب في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا فأرسل الله تعالى أن يزق معيكم الصدق وأتذكى هذا القدر في هذه الليلة وأتم الحديث عن قصة نبي إسماعيل أو ضوءات قصة نبي إسماعيل مع إسماعيل الخير وكان خيرا مع الناس جميعا وأول الخير كان مع أهله قال تعالى وكان يعمر أهله بالصلاة ومع إسماعيل البارش كيف كان بارضا سميعا مطيعا لربه جل وعلا سميعا مطيعا لأبيه إبراهيم وإسماعيل الحليل وإسماعيل الصابح وإسماعيل الصالح وكيف كان مسلما لله جل وعلا مسلما لأمره عن رضا هذا بإذن الله على في اللقاء القادم من أحيان الله جل وعلا وقدر لنا البقاء واللقاء في السفل القادم بإذن الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يرزقنا إياكم الإقلاق والصف وأكتش بهذا القدر ويقول قولي هذا واستغفر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على بيه وحمد والحمد لله رب العالمين وقبل أن صلك المقام إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم بإذن الله تعالى نبدأ في الدروس العلمية في مجمع الفردوس المقر عندما بدأنا الدروس العلمية نبدأ إن شاء الله تعالى في دروس الشرق والعقيدة بداية من الأربعاء القادم بإذن الله جل وعلا وتستمر الدروس بداية هنا في هذه البلدة الطيبة في يوم الأربعاء وفي يوم السبت وجزاك الله خير أخي يسأل يقول ما حكم الإسلام في الطلاق بالنسبة للطلاق في الشرع ما حق الزوج عن نهاية الشبكه والمؤخر والقيمة سواء إن كان الذي يطلب الطلاق الزوج أو الزوجة هذا هذا موضوع طويل جدا هذا موضوع طويل جدا لكن الشبكة بالعرف المصري من المهن الشبكة بالعرف المصري كالمؤخر وفي المهن الذي يفعه فإن كانت خطوبة خطبة خطبة فليرد الشبكة وليرد المهر إلى الرجل يستوي من ذلك إذا كان هو التارك أو هي التارك لأن هذا من المرض أما إذا كان تتعقد عليها فإنها تأخذ نصف ذلك نصف ذلك طيب تسأل طب هو أعلم يعني رجلني ثلاث وأضرني لي كذا وأنا جبت له جبت عشانه كذا وأنفقت عشانه كذا وعملت كذا تأخذ بقدر الضرر الذي وقع عليه بس ولا أَنْ تترك خَيْرُ مِ أَنْ تكرق. والله أعلم بالنسبة للطلاة الطلاة مباح الطلاة مباح بل ربما يستحب إن كانت الزوجة سيئة ويكره إن كانت الزوجة مطيعة ويكره إن كانت الزوجة مطيعة إذا أشبت على أن يتقبل من مفالة خمسة الطلاة يقبل الأحكام الخمسة يعني لو واحدة مشركة واحدة أسلم يجب عليها طالقة يجب عليها طالقة فيأخذ احكمل ثمثا ما الفرق بين اليمين اللغة واليمين المنعقدة وما دلتك فرق المنعقدة اللي هو يحلفها وقلبه يفهم اليمين وقلبه يدرك اليمين يعرف ان فيك فارغ انما اليمين اللغة لما قالت عائشة هي قول احدهم لا والله بلى والله اتكلم والله. اتركوا بادي لا والله والله هنا يمين لغة ماذا يفعل في اللقطة وإن كانت يخيرا اللقطة لا عدة أحكام بإيجاد إن كانت اللقطة ناقة فلا تكتير لو ناقة ضلت فلن أشلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم معها وكابها واتقاؤها هي عرفة خلد الماء وتأكل الزق سبها إن كانت شاسا تأخذها ونفع الركمة قال النبي صلى هي لك أو لأخيك أول الزئ ما فشت سله لازم تادجب أقوله أما إذا كانت مكائن لو كان طعاما وشرابا كثيرا فالسنة أن تأخذه وتستفيد منه وتكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد ثمرا ملكا الأرض قال لولا أني أخشى أن يكون أو أن تكون من ثمن الصدر لا أكلتها يعني والسنة لو لقيت حاجة بس تمض ماي عربي ومشت ونفرت مضمة عند الصدر متقش توصلش تأكل وتبقى والعربة تجلس عليها في بعضها. السنة تكودها. السنة تكودها. هذا شيء يسير ومثله ومثله ما لا تدفعه همته ما, ما لا تدفعه هذمة صحيحة. يعني يعني ألم؟ بوصفني واعملك. أخ وارد معك بيوم ده حاله وانتم ممكن بدأم ننظي وأنت بدأم ننظي مش مشي وسبب معك. تعطبك ان اللقطة ثاني دي هذا لا تعرف صاحبها انت لو وقع منك قلم برص جنيه هتعمل ايه هتدور عليه سنه هتبصح حواليك ما انتش هتمشي صح خلاص برضه انت لو لقيت حاجة انت بص ليه بص حواليك انا في حد هنا اخ لا خليه يمشي هذه لازم اعمل صاحبها وهلاقي ربع جنيه لو كنت إعلان عن مسجد ولقيت وقع جنيه بتاع الفلوس لا لو وقع منك ربع جنيه ولا جنيه فلا تزعم أن الصاحبة هذا أن تأخدها، إنما إذا كانت تزعم همة الصاحبة حق كبيرة، فهذا الذي يعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، بعض الرواة عرفها سنتين. يعني إيه؟ فتح الله الصالح. هو الله مثلاً يسألنا هنا، يوم خطر إعلان على عمود اللوزان أو حواليه أو على عمود اللوزان المسجد يوجد قطعة ذهبية في مكان ملايين عرب الصاحبة أن يعطيها لأبوها. مش بقاها تجيبوا كرافون تبشوا وسط الناس وطاقوا ما هنا سنة للناس لا بعد سنة لو لم يأتى صاحبها انتفع بها مش بقول بقولك انتبع بها طرف بها لكن لو أتى صاحبها عليك أنسى وانسىها باتباق بين جوابين هذا بإذن أحكام اللقطة ما الحكم في أن أحلف بالكذب ولم يكن عند النية لذلك ولكن الموقف شاء فجأة هو الملكفارة الله وسلم وعلا يقول ربنا لا تؤفرنا لأن فينا أو فحضأنا الآيات قال تعالى قد فعل أو قال للآخر نعم نعم فلحرج لغوا خطأا يعفو الله عنك والله أعلم كنت صادقا متعمد وللنت صارفا والكفارة إن لم يكن عمدا فلا كفارة وإن استخرك الله جلعلا على بأس وأعمل أعمال الصالحة إن حسنات لذيبنا السيئات هل دهان الشعر يحول دون الرضوء والجس أبلاء أرجو التوضيح إن كان دهان له طبقة عزلة له طبقة عزلة فهو يحول يحول يعني طبعا يعني في دروس الفكرة كتير في فرق بين الوضوء والجس الوضوء والجس تمسح على الشعر حتى والمدهون عليه لو عطط عليه جل وجل جل تعرفه من حطت عليه المساعد، ها وذا وعملت إيه مسحت عليه الأشمام، حتى لو كان عازب، بس إنك لو لبست العمام ومسحت عليها برضو الأشمام، لأن ربنا ما قالش ومسحه بشعر وريقو، إنما قال ومسحه بالغوثكم، فالمرة مثلاً ما يفتح جيب الشعراء كذا هو مدلجس عليه، لا مدلجس عليه على الرأس، فالآية ومسحه بالغوثكم، فإنما الغوث إن كانت طبقة عازلة لابد أن تزال أولاً. بذلك أولاً بالنسبة لكريم أو إبهان الشعر وأمثاله إن دلّك فيه الشعر فلو يشترط أن تزيله في الصبون فلو يشترط أن تزيله في والله أعلم هل يمكن كذا كفارة يمين تجمع في كفارة واحدة؟ لا إن كانت عدة أيمان في مواقف مختلفة لا تجمع هل هناك من هناك من يكتبون الناس أمام أمام في الكتيب أو في الشارع؟ فمن حقي أن أرد وأنا سيده؟ أنعم. وبن عزيز قال: وقود للناس حسنة والكلام للرجال ونساء. وقال لنساء النبي أنظر فلا تخبأ عن القول في. فيقوم الذي فيه قلبه مرض و... وكل قول معروف. فصوت المرأة الذي ليس فيه ترنم ولا خضوع بالقول ليس دعوة. صوت المراه الذي ليس فيه خضوع للقول ليس بعوره اا نشكر كثيره في اسامه بيات القدري واساله الله تعالى ان يتقبل منه كل صالح اعمال وبذل وقفه استماعكم وسبحان الله وبحمده سبحان الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته